واللصالحين وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله حد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة ما بعد فهذه ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام أربعة وأربعين وأربعين وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح والتعليق على متن ابن عاشر في فقه المالكي وكنا قد توقفنا عند قوله النظم في هذا النظم قال وحكمنا حكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا يقول المؤلف وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا الحكم في اللغة بمعنى المنع والقضاء أما المنع فمنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكم سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضبا أحكموا سفاءكم أن يمنعوهم ومنها سميت حكمة اللجام لأنها تمنع البهيمة التي تلجن بها ومنها تسمى الحكمة بالحكمة لأنها تمنع صاحبها مما يستقفح والحكم يأتي بمعنى القضاء يقال حكمت بين فلان وفلان أي قضيت بينهما فالحكم يأتي أيضا بمعنى القضاء. فإذا الحكم بارك الله فيكم يأتي بمعنى المنح كما يأتي بمعنى القضاء. هذا هو الحكم في اللغة. هذا معناه لغة الحكم يأتي بمعنى المنح ويأتي بمعنى القضاء. طيب هذا الحكم في أصطلاح اللغويين. أما المناطقة فكلامهم عن الحكم غير هذا الكلام أو يعني يختلف عن هذا المعنى فالحكم عند المناطقة إثبات شيء لشيء أو نفيه عن هذا هو الحكم عند المناطقة أن تثبت شيء لشيء أو تنفي شيئا عن شيء وهو المناطق يسمون هذا القضية يسمونه تصديق ويسمونه حكم المهم أن الحكم في لغة العرب يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى المنع أما عند المناطق إثبات شيء شيء أو نفيه عنه فتقول الشمس ساطعة فأثبتت السطوع أو الشروق أو الظهور للشمس فهذا حكم وتقول الشمس غير ساطعة فتنفي بهذا السطوع عن الشمس. فالحكم عند المناطق أن تثبت شيئا لشيء أو تنفيه عنه. طيب الأمر من بدايته كما سبق وتكلمنا في تقريب الأصول أن المناطق يبنون علم المنطق على التصور والتصديق. والتصور هو إدراك الذات مجرد عن الأحكام. فتدرك الشمس معنى الشمس. وتدرك معنى السطوع ثم تنسب السطوع للشمس فإدراك الذوات مفردة تدرك معنى الشمس معنى السطوع معنى الإنسان معنى الحيوان معنى الجبل معنى الليل معنى النهار هذا الإدراك إدراك مفرد بدون الحكم عليه بشيء يسمى عند المناطق تصور فإن حكمنا على هذا الشيء الذي أدركناه حكمنا عليه بما بمعنى نثبته له او بمعنى ننفيه عنه هذا يسمى عند المناطقة تصديق او يسمى قضية او يسمى حكم هكذا يسميه المناطقة فاذا قلنا الشمس ساطعة الشمس بمفردها هذا تصور وصاطعة بمفردها تصور فاذا اضفنا احداهما الى الاخر فكلنا الشمس ساطعة هذا يسمى عند المناطقة تصديق او قضية او حكم خلاص هذا الفرق بين التصور والتصديق عند المناطق وقد سبق في تقييب الوصول بين بشكل أوضح من ذلك لهذا الأمر وذكرت لكم أن التصور منه ضروري ونظري والتصديق منه ضروري ونظري وذكرت لكم الأمثلة على ذلك حتى يعني لا نطيل الكلام في شيء قد سبق بفضل الله عز وجل طيب الحكم يبقى إذن الحكم من أين يأتي؟ ما مبنى الحكم عند المناطق؟ مبنى الحكم أو مجيء الحكم عند المناطقة من نسبة أحد المتصورين إلى الآخر يعني أنت تتصور شيئين فتنسب أحدهما إلى الآخر إثباتاً أو نفياً هذا يسمى عند المناطق الحكم فمن هنا يأتي الحكم عند المناطق يبقى إذن الحكم عند المناطق يحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى تصور شيئين مفردين ثم نسبة أحدهما إلى الآخر بالإيجاب أو السل فإذا حصل هذا التصور المفرد ثم حصلت هذه النسبة فتسمى هذه النسبة بالحكم فنتصور مثلا الإنسان نتصور معنى الإنسان ونتصور معنى ضاحك ثم نقول الإنسان ضاحك فإذا تصورنا الإنسان وتصورنا ضاحك هذا تصور هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية ننسب الضحك للإنسان فنقول الإنسان ضاحك هذه نسبة بالإيجاب خلاص فإذا حصلت هذه النسبة بعد هذا التصور يحصل من هاتين المقدمتين الحكم هو أن الإنسان ضاحك أو أن الإنسان يضحك خلاص وهذه طبعا هذا الحكم بالإثبات وقد يأتي هذا الحكم بالنفي فتقول مثلا البهيمة غير ناطقة تتصور في ذهنك معنى البهيمة وتتصور معنى النطق ثم تنسب ثم تنسب أو تنفي النطق عن البهيمة فتقول البهيمة غير ناطقة فهذا حكم بالإيه؟ بالسلب فإذن بارك الله فيكم قوله وحكمنا عرفنا معنى الحكم لغة وعرفنا في الصلاح المنطقي المناطقة عرفنا كيف يأتي الحكم في اصطلاح المناطقة وطبعا كما سبق وذكرت لكم مرارا أن المناطقة يصلون إلى الحكم ولكن بعد خطوات معقدة وصعبة تقاعر السهل وتبعد القريب وأنت لو قلت لأبلد العامة البهيمة غير ناطقة لقال لك نعم لا يحتاج الأمر إلى هذا التعقيد وهذا التقعير وهذا الإبعاد لهذا للمعنى القريب والتصعيب أو التعسير للمعنى اليسير كذلك إذا قلت له الإنسان وضاحك يقول لك نعم يضحك. المهم بارك الله فيكم عرفنا معنى الحكم لغة وعرفنا معناه في الصلاح المنطقيين أو المناطق طيب الحكم بعد ذلك عند المناطق على ثلاثة أضرق حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي الحكم عند المناطق ينقسم إلى ثلاثة أقسام حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي الحكم العقلي هو الذي يتوصل إليه عن طريق العقل والحكم الشرعي هو الذي يتوصل اليه عن طريق الشرع والحكم العادي هو الذي يتوصل اليه عن طريق العادة والتجربة. والمناطق يقولون يقولون أن الحكم أن الثبوت أو النفي هو الحكم يعني الثبوت النفي الذين في الحكم إن أُسنده إلى الشرع بحيث لا يمكن أن يعلم إلا من هذا شرط مهم عندهم يعني حتى يكون الحكم شرعي هم يشترطوا أن لا يعلم هذا الحكم إلا من جهة الشرع يعني يقولون الحكم الشرعي وما يتوصل إليه عن طريق الشرع ولا يعلم إلا من جهة الشرع فمثلا إذا قلنا الصلوات الخمس واجبة هذا حكم ولا لا؟ هذا حكم شوف القضية عند المناطقة سيذكرها المؤلف هي أبسط وحدات التفكير أو يسميها المناطقة وحدة بناء التفكير والقضية عند المناطقة في أبسط صورها تتكون من مفردين من كلمتين إحداهما موضوع والأخرى محمول كما سأذكر لكم هذا في موضوعه إن شاء الله وأحياناً تتكون القضية تتكون أو يحصل التصديق عند المناطق من ثلاث مفردات فإذا قلنا الصلوات الخمس هل هذه جملة تم؟ القضية تكون قضية أو الحكم لا يتم عند المناطق كحكم منطقي إلا بتمام الجملة الجملة من جهة اللغة تكون جملة تامة تامة المعنى إذا قلنا الصلوات الخمس هل هذه جملة تامة المعنى الجواب لا لماذا؟ إنك إذا قلت الصلوات الخمس يقول لك أي سامع ما شأنها مالها الصلوات الخمس ماذا تريد أن تقول هل تريد أن تقول أنها واجبة هل تريد أن تقول أنها مفروضة هل تريد أن تقول أن لها أوقات محددة هل تريد أن تقول أنها من أركان الإسلام ماذا, ماذا تريد أن تقول عن الصلوات الخمس فإذا قلت الصلوات الخمس وسكت السامع يتشوف لإكمال الكلام. ماذا تريد من الصلوات الخمس فهذا معناه أن الجملة لم تتم طيب نتم من جملة فنقول الصلوات الخمس واجبة هذا عند المناطق حكم ولا لا آه، لأننا أسندنا الوجوب إلى هذه الصلوات الخمس فهذا عند المناطق حكم هو حكم بالإيجاب بالإثبات خلاص طيب هذا الحكم من أين يعلم الصلوات الخمس واجبة هل يعلم من العادة والتجربة أم يعلم من العقل أم من الشر الجواب يعلم من الشر ومن الشرع فقط يعني العقل لا يمكن أن يدرك وجوب الصلوات الخمس هذا لا يمكن للعقل إدراكه ولا يمكن أن يدرك هذا بالعادة والتجربة فإذا قولنا الصلوات الخمس واجب هذا حكم شرعي لا يمكن إدراكه إلا بالشرع هذا الحكم الشرعي ما نوعه وحكم بالإيجاب طيب هذا الحكم الشرعي هو قضية هو قضية لها موضوع ولها محمول موضوع هذه القضية الصلوات الخمس المحمول وهو الحكم الذي حمل على هذا الموضوع وهي الصلوات الخمس وهو قولنا واجبة خلاص فإذا قولنا الصلوات الخمس واجبة هذا عند المناطقة حكم, بال... حكم أقصد شرعي بالإيجاب لأنه لا سبيل لمعرفته إلا من جهة الشرع طيب نريد حكم شرعي بالسلب حكم شرعي بالسلب بالنفي يعني أنا أريد أن تفكر معي يا طرى لو احتجنا إلى حكم شرعي بالسلب بالنفي نقول كذا غير مثلا كذا او كذا ليس كذا حكما شرعية اعطيك مثالا اقول لك صلاة الضحى غير واجبة هذا حكم شرعي بايه بالنف ننفي الوجوب عن, الصلوات عن الصلاة الضحى ننفي عنها الوجوب فهذا حكم شرعي بماذا بالسلب اي بالنفية خلاص فهذا عند المناطق اسم حكم شرعي لانه لا سبيل لمعرفته وادراته الا من الشرع طيب نريد حكم شرعي اخر بالاجابة نقول ها صوم رمضان واجب طيب نريد حكم شرعي آخر بالسلب نقول صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ليس بواجب خلاص طيب نريد حكم شرعي آخر لا يعلم إلا من جهد الشرع <تصفيق> بالإيجاب نقول الوقوف بعرفة ركن في الحج خلاص أو واجب في الحج خلاص طيب نريد حكم شرعي آخر بالسلب. <تصفيق> غير الحكم الذي سبق وذكرنا حكم شرعي آخر بالسلب نقول مثلا تقليم الأضافق ليس مشروعا في الإحرام تقليم الأضافق ليس مشروعا في الإحرام لأن تقليم الأضافق في الإحرام محرم عند جماهير العلماء من السلفي والخلص خلافا لمن حزن خلاص فنقول تقليم الأظافر في الإحرام ليس مشروعا هذا حكم شرعي بماذا؟ بالسلب وكل هذه الأحكام سواء كانت بالإجابة أو بالسلب لا طريق لمعرفتها إلا من الشرع. طيب خلاص يبا كده عرفنا الحكم الشرعي الذي لا طريق لمعرفته إلا الشرع سواء بالإجابة أو بالإيه أو بالسلب النوع الثاني من الأحكام عند المناطقه هو الحكم العقل والحكم العقل والحكم الذي يثبت بالعقل وكفى يعني لا نحتاج لإثبات الحكم أو لنفي الحكم إلا بالعقل ونقول الواحد نصفه لاثنين هذا حكم ولا لا حكم طيب هذا الحكم ما ااا مستند أو يعني يثبت بماذا هذا الحكم هل يثبت الشرع الجواب طب هل يثبت بالعادة والتجربة أنا حتيت أن كذا مرة حتى نثبت أن الواحد نصف الاثنين الجواب لا إنما هذا حكم إيه عقلي أن الواحد نصف الاثنين فهذا حكم عقلي لماذا بالإيجاب الواحد نصف الاثنين وقد يأتي الحكم العقلي بالنفية يعني نحكم حكما عقليا بالنفي فنقول التسعة ليست بزوج يعني معروف أن الاثنين والأربعة والست والثمانية العشرة هذه كلها زوج والواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة ليست بزوج فعندما نقول التسعة ليست بزوج هذا حكم عقلي بالسلم خلاص يبقى الحكم العقلي لا سبيل لإثباته إلا العقل والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالشرع والحكم العادي يثبت بماذا بالتجربة وبالعادة طيب مثل ماذا مثل السندبين شراب هكذا يمثل المناطق في الحكم العادي الذي يكون بالإيجاب يقولون السن السن السكندجبين مسكن للصفراء السكندجبين هذا شراب مركب من حامض وحل, وحل وهذا الشراب مسكن الصفراء طيب تسكين السكندجبين للسفراء هذا ثبت بالعقل الجواب لا طبع طب هذا ثبت بالشرع هناك نص شرعي يقول أن السكن جميل مسكن للصفراء الجواب لا طب هذا بما ثبت؟, ثبت بالتجربة والعادة وكل أو جل العلوم المسائل الطبية ثبتت بالعادة والتجربة والطبيب عندما تذهب إليه يكتب لك دواء معين لمرض معين وتراه بفضل الله عز وجل ناجعا يداوي ويعالج طيب من أين ثبت هذا الحكم من العادة والتجربة خلاص هذا حكم بالإيجاب ثبت بالعادة والتجربة طيب نريد حكما ثبت بالعادة والتجربة يكون بالنفي مثل المناطق لذلك بقولهم الخبز الفقير ليس بسريع الانتظام هذا حكم فعلا ثابت بالتجربة ولكن هذا الحكم بالإيجاب ولا بالسلب هذا حكم بالسلب فإذن الحكم بارك الله فيكم إما أن يكون حكما عقليا بالإيجابة أو السلب أو حكما شرعيا بالإيجابة أو السلب أو حكما عاديا بالإيجابة أو السلب هذه هي أقسام الأحكام عند المناطقة طيب بارك الله فيكم قد يقول قائل أنت تقول مثلا أن السكن جبينة مسكل للصفراء طيب لعلك أنت تقول هذا أنت جربته أكثر من مرة أنا لم أجربه فهذا الحكم لا يثبت عندي فنقول لا بل هذا الحكم يثبت عندك طالما أنه نقل لك بخبر الثقة فليس من شرط الحكم الثابت بالتجربة أن كل مثبت له أو ناقل له أو موافق له يكون قد جربه بنفسه بل إذا نقله له الصادق وجب عليه قبوله وهذا مما نحتاج به على المناطق نقول لهم أنتم تقولون أن الحكم العادي يثبت بالتجربة, بالتجربة وإذا نقل لنا الصادق الذي نصف في صدقه وفي أمانته أن السكن جبين مسكن للصفرات وجب علينا قبول قوله وإن كان الناقل لا يبلغ مبلغ التوافق فنقول لهم تعالوا نحتج عليكم بمثل هذا أنتم تقبلون في الحكم العادي نقل الثقة خلاص؟ طيب لماذا لا تقبلون في الأحكام الشرعية المتعلقة بأسماء الله وصفاته نقل الثقات وتودون النصوص الصريحة الصحيحة بحجة أنها أخبار أحاد كيف تقبلون في هذا الموطن؟ نقل الواحد أو نقل الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة ولا تقبلون هذا في الأحكام الشرائية المتعلقة بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك كيف هذا فلحضا <تصفيق> على اضطراب هذا العلم فيه اضطراب وفيه خلل لأنك من قواعد الحق الاضطراب من قواعد القول الحق أن يكون مضطردا شوف هذا موجود في القرآن يقول الله جل وعلا عن كتابه العظيم عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا فإذا الحق لا يختلف ولا يطرب فلو كان القول حقا ولو كان المنهج حقا لكان مضطردا لا يطرب ولا يطنق فهذا العلم أنتم تقبلون في الأحكام العادية نقل الواحد والاثنين والثلاثة وتثبتون بهذا النقل الحكم خلاص العادي فلماذا لا تثبتون بمثل النقل الحكم الشرعي ليه وتقولون في كثير من نصوص الشريعة الصريحة الصحيحة أنها أخبار أحاد ناهيك أنها ليست أحد أصلا هي ليست أحاد ولكنكم تردونها بهذه الحجة أنها أخبار أحد فأنتم مثلا تنفون علو الله عز وجل وتردون خبر جارية قد أنه أخبار أحد سبحان الله وقد ثبت في صحيح مسلم وقد جاء ما يدل على علومه بوجوه كثيرة متعددة في الكتاب والسنة تبلغ ألف دليل كما قال العلماء هذا فوق مدلة عليه الفطرة والضرورة فعلوم الله عز وجل ثابت بالفطرة والضرورة وعلوم الله غير استواء غير استوائه في فاستوائه ثبت بالنص أما علومه بالفطرة والضرورة لهذا من لا يعرف العرش ولا يعرف أن الله له عرش فوق السماوات يؤمن بعلوم الله عز وجل ويجد في قلبه ضرورة إذا قال يا الله يطلب العلوم وإن كان لا يعرف العرش ولا يعرف أن لله عرش يستوي عليه فهذا يقول أن العلوم فطرة وضرورة فالقضية ليست دليل فقط يعني العلوم القضية في ليس ثبوت بالدليل فقط بل الأمر أكبر من هذا بكثير ورغم هذا إذا احتج عليكم بنصوص السنة قلتم أحاق وبنصوص القرآن قلتم هي أدلة ظنية وإن كانت ثابتة بالتواتر القطعي إلا أنها ظنية الدلالة وهكذا تبطلون دلالة القرآن والسنة على أسماء الله وصفاته وأنتم تجون في إثباتي هذا المنطق وفي الاستدلال على مسائلكم بما هو دون ذلك بكثير من نصوص في الشرع ومن أدلة أو إن شئت سمها شبهات في العقل أنه مبارك الله فيكم فالمناطق يقولون ليس من شرق ثبوت الحكم الذي يثبت بالعادة والتجربة أن كل مثبت له يكون قد جربه بنفسه يعني عندما نقول السكنجبين مسكن للصفراء ليس كل معتقد لذلك مثبت لهذا الحق أن يكون جرب هذا بنفسه مرات عديدة ليه؟ لأن هذا أمر يشق وقد يدخل في دائرة المحال أن كل إنسان من هذه من هؤلاء البشر يجرب هذا بنفسه هذا أمر في مشقة وهو قريب من المحال فإذا ينبغي أن يقبل خبر الثقة. في إثبات الأحكام العادية، فلما لا تقبلون خبر الثقة في إثبات الأحكام الشرعية؟ طيب، إذا عرفنا بارك الله فيكم معنى قول المؤلف حكمنا العقلي، عرفنا ما معنى الحكم لغة المصلاح، عرفنا أقسام الحكم أنه حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. يقول قضية حكمنا العقلي قضية. القضية عند المناطق كما سبق وذكرت لكم هي جملة خبرية تامة. كل جملة خبرية تامة تسمى فصل ناح المناطق قضية. شوف سوق أي جملة خبرية تامة في المعرة راها عند المناطق قضية. فإذا قلت الصلاوات الخمس واجبة هذه جملة خبرية لي الصلاوات مفتدة الخمس نعت واجبة خبر. هذه جملة خبرية فيها عند المناطق قضية. خلاص. هذه القضية تتكون عند المنافقة من موضوع ومحمول الموضوع الصلوات الخمس هذا هو موضوع القضية المحمول أي الحكم الذي حمل على هذا الموضوع أنه واجب طيب مثال آخر تقول صوم رمضان ركن من أركان الإسلام هذه قضية ليه لأنها جملة خبرية ما مكوناتها موضوع محمول الموضوع موضوع الجملة صوم رمضان وهو المبتدى ومحمول الجملة ركن من أركان الإسلام وهو خبر خلاص الموضوع وهو صوم رمضان المحمول أي الحكم الذي حمل على هذا الموضوع أنه ركن من أركان الإسلام هذه جملة خبرية وهي عند المناطق قضية تقول الحج عرفه هذه جملة خبرية بتحت المبتدى أعرف خبر خلاص فهي عند المناطق قضية والعلك لحظة أن القضية أقل ما تتكون منه كلمة مثالها الحج عرفة الحج مرتدى عرفة خبر الحج موضوع والمحمول عرفة خلاص كذلك تقول الصلوات الخمس وجده هذه قضية عند المناطق تتكون من ثلاث كلمات أما صوم رمضان ركن من أركان الإسلام هذه قضية ولكنها تتكون من ست كلمات فإذن القضية أقل ما تتكون منه كلمتين وقد تتكون من أكثر من ذلك المهم أنها تكون أي القضية جملة خبرية تامة المعنى لها موضوع ولها محمول الموضوع هو الذي تستند الجملة إليه والمحمول هو الحكم الذي يحكم به على هذا المتدّع الحج عرفة صوم رمضان واجب الصلاوات الخمس واجبة صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الزكاة ركن من أركان الإسلام أو نقول الزكاة واجبة هذه جملة أو الزكاة فرض خلاص أو الزكاة ركن هذه جملة تتكون من إيه من كلمتين المهم بارك الله فيكم القضية عند المناطقة، هي جملة خبرية تامة المعنى يصح أن يقال لقائلها صادق أو كاذب إن كان كذلك فهذه عند المناطق قضية وهي تتكون في أصغر أحوالها أو في أقل أحوالها من كلمتين وقد تزيد على ذلك فتكون من ثلاثة أو أربعة أو, خمسة أو غير ذلك خلاص هذه القضية عند المناطق لها موضوع ولها محمول أو لها أو هي تتكون من تصورين ينسب أحدهما إلى الآخر وتسمى هذه النسبة بالتصديق وقد يقال على هذه النسبة أنها صدق أو كذب كما سبق وتكلمنا قبل ذلك مرارا طيب يقول حكمنا العقلي قضية عرفنا, عرفنا ما معنى القضية عند المناطقة بارك الله فيكم بلا وقف على عادة يعني هذه القضية يحكم العقل فيها بالإجاب أو بالسلب بلا وقف على عادة أي بلا حاجة إلى العادة والتجربة لأن حكم عقلي لا يحتاج إلى العادة والتجربة خلاص فعندما نقول الواحد نصف الاثنين هذه عند المناطق قضية, قضية لأنها جملة خبرية الواحد مبتدأ نصف خبر الاثنين مضاف إليه إذا الموضوع الواحد المحمول نصف الاثنين يعني حكم على الواحد بأنه نصف الاثنين فهذه قضية عند المناطقة بالإيجاب مثلا تقول السبعة ليست بزوج السابعة مبتدا ليست بزوج الخبر فالسابعة موضوع ليست بزوج محمول أي حكم على السبعة أنها ليست بزوج فهذه قضية عقلية عند المناطقة ولكن بالسلب فإذا قول المؤلف وحكمنا العقلي قضية عرفنا معنى القضية بلا وقف على عادة أي لا يحتاج في هذه القضية لإثباتها إيجاباً أو سلبا إلى العادة أو وضع جلا لا نحتاج في إثباتها كذلك إلى وضع والوضع يقصد به المؤلف الحكم الوضعي يقصد بها يقصد بالوضع الحكم الوضعي والحكم الوضعي سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه فجعله دليلا وسببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ورخصة وعزيمة هذه أنواع الحكم الوضعي المهم أن الحكم الوضعي هو شيء وضعه الله في شرائعه فجعله دليلا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك وهذا الشيء إخبار حكم وضعي إخبار بمعنى أن الله تعالى <تصفيق> أخبرنا في شرعه بوضع هذه الأمور بوجود أحكامه عندها وانتفائها ثاني الحكم الوضعي شيء وضعه الله في شرائعه فجعله دليلا سببا شرطا ومانعا ونحو ذلك وعلة وغير ذلك من الوضع وهذا معناه <تصفيق> أن الشرع بوضع هذه الأشياء أو بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه واندفائه إيش معنى هذا إخواني بارك الله فيكم هذا سيأتي تفصيله في الأصول طبعا ولكن يعني أوضح توضيحا يسيرا وننتقل إلى غيره حتى لا يطول بنا المقام في هذا الموضوع المهم بارك الله فيكم أن الله تعالى جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهذا سبق وذكرته لكم في مادة نظم الور أو في شرح نظم الورقات. الله تبارك وتعالى جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فلو بقت الدنيا آلاف السنين سيبقى هذا الشرع صالحا حاكما على الناس. طيب لو أن الله تعالى أعطى بكل حالة بخصوصها حكم كان هذه الشريعة ستكون نصوصها ستكون أضعاف أضعاف أضعاف ما هي عليه الآن. كنت ستجد القرآن أضعاف أضعاف ما هو عليه والسنة أضعاف أضعاف ما هي عليه وهذا يشق على المسلمين أن يحفظوا القرآن ويحفظوا السنة ويدرسوا القرآن ويدرسوا السنة لو كان القرآن وآخر بهذا الحجم الكبير فرحمة من الله عز وجل بهذه الأمة جعل لأحكامه أمارات وعلامات تثبت بها الأحكام وتنتفي بها الأحكام وهذه الأمارات والعلامات كما يقول ابن قداما هي أمارات وعلامات شسية لحسية لسببين السبب الأول يسر وسهولة إدراكها السبب الثاني أن تكون صالحة لكل زمان ومكان فإذا وجدت هذه الأمرات وجدت أحكام الله وإذا انتفت الأمرات انتفت أحكام الله فتبقى الشريعة صالحة لكل زمان ومكان أعطيك مثالا على هذا الله جل وعلا جعل سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس زوال الشمس هذا أمر حسي ولا لا؟ نعم لأنك تراه بعينك ترى الظل بعينك إذا زالت الشمس أي تحولت عن منتصف السماء ومالت قليلا دخل وقت الظل هذا شيء تراه بعينك وله أمارة في الظل فهذا حكم حسي طب هذا الحكم صالح إلى أن يرف الله الأرض ومن عليه طالما أن الشمس في السماء فهذا الحكم باق وصالح يبقى إذن الله عز وجل جعل وجوب صلاة الظهر مربوط بحركة الشمس خلاص فأخبرنا الله بوقت وجوب صلاة الظهر مرة مرة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أنقاط الصلاوات الخمس قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس خلاص هذه الكلمة القصيرة تخبرنا بوقت الظهر منذ بعث رسول الله إلى أن تقوم الساعة خلاص ليه؟ لأنه حكم وضعي وضع الله تعالى زوال الشمس أمارة وعلامة على وجوب صلاة الظهر وهذه الأمارة حسية نراها بعيننا حتى يكون الحكم سهلا يدركه العالم والجاهل والغبي والذكي وحتى يكون هذا الحكم صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لا نحتاج كل يوم إلى خطاب يقول صل الظهر الآن يعني لو لم يجعل الله عز وجل زوال الشمس أمار على وجوب صلاة الظهر كان يلي يحصل كل يوم نحتاج من الرسول أن يقول لنا صلوا الآن الظهر صلوا الآن العصر طب مات الرسول ماذا نصنع؟ يكون في الأمر صعوبة شديدة لكن الله تبارك وتعالى يسر على هذه الأمة فجعل أحكامه الشرعية منوطة بعلامات وأمارات يشروط وأسباب وموانع وعلل هذه الأشياء هي أمارات حسية يسهل إدراكها وعندها يثبت حكم الشرع بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم خلاص فهذا معنى الحكم الوضعي وقص على هذا مثلا الزكاة أيضا فالزكاة الله عز وجل وضع لوجوبها سبب وهو بلوغ النصاب هذا النصاب نقطاره في الذهب نحو 89 جراما من الذهب خلاص عرفنا أنه متى بلغ المال 89 جراما من الذهب وجبت الزكاة خلاص انتهى الأمر لا نحتاج إلى كثير حناء وبحث، يعني أنت الآن المسلم يكون من أوروبا يتعامل باليورو، أو من إنجلترا يتعامل بجنيه الاسترليني أو من أمريكا يتعامل بالدولار، أو من مصر يتعامل بالجنيه المصري، أو السعودية بالريال، أو الكويت بالري... بالدينار الكويتي، أو من أي مكان الحكم للكل واحد متى بلغ المال الذي معك من العملات الوراقية، نصابا أو قيمة نصاب من الذهب وهو نحو 89 جرام من الذهب عيار 21 نقول لك وجبت عليك الزكاة وهذا الحكم صالح لكل مكان على وجه الأرض وفي كل زمن إلى أن الله الأرض ومن عليه وهذا حكم حسي ليه؟ لأن بلو قيمة هذا النصاب ما ليعد نعده فنعرف بلغ القيمة أو لم يبلغ فالأمر يسير وسهل بفضل الله سبحانه وتعالى إذن بارك الله فيكم هذا هو الحكم الوضعي طيب المؤلف في الأحكام الشرعية عندنا قسمين أحكام وضعي وأحكام تكلفية مع التحفظ على كلمة تكلفية المهم أحكام شر أحكام وضعيه وأحكام تكلفية لماذا نص المؤلف على الحكم الوضعي وترك الحكم التكلفي لأن الحكم الوضعي خبر والحكم التكلفي طلب يقول, يقول لك افعل صل الصلوات الخمس لا تفعل الزنا حرام السرقة حرام، وطبعا من المعلوم أن القضية هي إيه؟ جملة خبرية فالقضية عند المناطق خبر لهذا نص المؤلف على الحكم الوضعي لأنه خبر أما الحكم التكليفي الواجب والمندوب والحرام والمكروه هذا ليس بخبر إنما هو طلب لذلك عندما نعرف الحكم التكليفي نقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بإيه؟ طلب بطلب أو تخير، فإذا الحكم التكليفي طلب، فلذلك لا يدخل في القضية عند المناطق، إنما الحكم الوضعي هو الذي يدخل في القضية. لأن الحكم الوضعي خبر: الله أخبرنا إذا بلغ الماء نصاف قد واجبت الزكاة، أخبرنا إذا زالت الشمس ولم تصلات الظهر، إذا انتشر الضوء في السماء فقد واجبت صلاة الفجر، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، هكذا. بارك الله فيكم لذلك نص المؤلف على الحكم الوضعي لأن الحكم الوضعي حكم خبري والقضية خبر لهذا نص على المؤ المؤلف على الحكم الوضعي هذا وجه والوجه الثاني أن الحكم الوضعي أعمق من الحكم التكليفي ومتن تف الحكم الوضعي انتفى الحكم التكليفي كما قال العلماء لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقتلينا بخطاب وضع إذ لا يخلو التكليف من الشروط والأسباب والموانع فلذلك قال أو وضع جلات فإذن هو نص على الحكم الوضعي لأنه عام من الحكم التكليفي ولأن الحكم الوضعي خبر أما الحكم التكليفي طلب والقضية هي خبر جملة خبرية يصدق عليها أو توصف بالصدق أو صفقة قائلها بالصدق أو الكذب. يقول المؤلف بعد ذلك أقسام مكتبته بالحصر تماز. وهي الوجوب والج... والاستحالة أو هي الوجوب والاستحاله والجواز المح... واجب لا يقبل في بحال وما ابثبوت عقلا المحال وجائزا ما قبل الأمرين سم وللضروري والنظري ينقسم وللضروري والنظري وللضروري وللنظري ينقسم يقول المؤلف أقسام الحكم العقلي حكم العقلي ينقسم عند إذا الحكم عموما عند المناطقة ثلاثه أقسام حكم عقلي حكم عادي حكم شرعي الحكم العقلي نفسه ينقسم إلى ثلاثه أقسام الواجب والمحال والجائز فذلك أن الحكم العقلي إما أن يقبل الثبوت والنفي معا فهذا هو الجائز أو يسميه المناطقة الممكن والحكم العقلي إما الحالة الثانية أن يقبل الثبوت فقط الحكم العقلي يقبل الثبوت فقط وهذا هو الواجب حالة الثالثة أن الحكم العقلي يقبل النفي فقط أو يقبل الانتفاء فقط وهذا هو المحال إذا بارك الله فيكم الحكم العقلي انقسم عند المناطق إلى ثلاثة أقسام الواجب والجائز والمحال وذلك أن الحكم العقلي إما أن يقبل أو ما يحسب مع ذلك به العقل إما أن يخلع الثبوت أو الانتفاء يعني إن قبل الثبوت والانتفاء معا فهو ممكن يعني يثبت أو ينتفي ممكن أن يثبت ومكن أن ينتفي في غضب الاثنين معا أما إن قبل ما به العقل إن قبل الإثبات أو الثبوت فقط إن قبل الثبوت فقط فهو الوجه إن قبل الانتفاء فقط فهو المحال. طيب. المؤلف بعد ذلك يقول أن الحكم العقلي الجائز والممكن والجائز والواجب والمحال هذه الثلاثة مقصود الثلاثة الحكم العقلي الجائز والواجب والمحال منها ضروري ومنها نظري. يعني ما يجب بحكم العقل وهو ضروري وما يجب بحكم العقل وهو نظري ما يحال بحكم العقل وهو محال بحكم العقل وهو ضروري ومحال بحكم العقل وهو نظري وجائز بحكم العقل وهو ضروري وجائز بحكم العقل وهو نظري فهذه ستة أقسام المناطق يمثلون للواجب الضروري بالتحيز للجسم يقولون كل جسم من المفترض أن نقول كل قائم بنفسه كل جسم قائم بنفسه فهو متحيز هذا عند المناطق حكم واجب ضروري ليه؟ لأن العقل طبعا قبل ذلك كل من الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل حكم ضروري أو شيء الضروري لاحتاج يحتاج إلى نظر وتأمل فالعقل بمجرد أن يتصور أن هذا جسم قائم بنفسه فإنه يتصور أنه متحيز أي له حيز أي له يشغل قدراً معيناً من الفراغ بقدر ذاتي هذا الجسم القائم بنفسه فهذا حكم ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل وإثبات واستدلال بل كل جسم قائم بنفسه يشغل من الفراغ بقدر ذاتي وهذا ما يعبر عنه المناطقة بقولهم كل جسم متحيز أو كل قائم بنفسه متحيز فهذا يسميه المناطقة الحكم الواجب الضروري كذلك من الأحكام الواجبة الضرورية عند المنطقه أن تقول أن الجزء أكبر من من الكل أو أن الكل أكبر من الجزء أو أن الواحد أصغر من الاثنين أو الاثنين أكبر من الواحد هذه كلها أحكام ضرورية واجبة عند المنطقه واجبة إيه يعني إيه؟ يعني لا تقبل الانتفاء يعني عندما نقول مثلاً يا إخوان الواحد أقل من الاثنين هل هذا يقبل انتفاء لا ترى طب هل هذا الحكم ثابت بالعقل؟ أقصد ثابت بالتجربة؟ لا. ثابت بالشرع؟ لا. إذن هو ثابت لماذا بالعقل؟ وهذا الحكم الثابت بالعقل هو واجب ولا محال يعني العقل دل على الوجوب ولا الاستحالة ولا الجواز أن الواحد اقل من الاثنين؟ لا. دل على الوجوب هذا الوجود ضروري ولا نظري؟ يعني لا يحتاج النظر وتأمل ولا لا ولا يحتاج الجواز لا يحتاج للنظر وتأمل. فإذن الواحد أقل من الاثنين، أو الواحد نصف الاثنين، أو الكل أكبر من الجزء، أو الجزء أصغر من الكل، أو كل جسم قائم بنفسه متحيز، كل هذه أحكام واجبة ضرورية. خلاص إذن الحكم الواجب، أو أخصب ما يحكم العقل بوجوده، منه واجب ضروري، هو الذي سبق وذكرت لكم أمثلة، ومنه واجب نظري، يعني حكم واجب لا يقبل الانتفاء والذي حكم به هو العقل ولكن هذا الواجب نظر يحتاج إلى نظر وتأمل وقد ذكرت لكم مثالا عليه في تقريب الوصول وهو ما قلت لكم أن الواحد نصف سدس الاثني عشر هذا حكم نظر ليه؟ لأن إثباته يحتاج إلى نظر وتأمل طيب هذا الحكم بالواجب ولا غير واجب واجب لا يقبل الانتفاء ثبت بالعقل ولا الشرع ولا تجربت بالعقل فهذا حكم واجد أن يدول العقل على وجوه ولا يقبل الانتفاء ولكنه نظري يحتاج إلى نظر واتبه طيب بعد ذلك أي حال أو ما يحكم العقل باستحالته قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا فمثلا ما يحكم العقل باستحالته وهو ضروري خلو الجسم خلاص عن الحركة والسكون، كذا يمثل المناطق وإنشلت فقل خلو الحي عن الحركة والسكون هذا أيضا صحيح فكل جسم أو كل حي لا بد أن يكون إما ساكنا ومتحركا ولا يتصور أن يخلو الجسم أو يخلو الحي من الحركة والسكون جميعا فخلو الجسم من الحركة والسكون جميعا محال وهذا محال ضروري لا يحتاج إلى نظر أو تأمل كما يقول المناطق كذلك هناك حكم بالاستحالة يحتاج استحالة شيء ولكن هذا الحكم يحتاج إلى نظر وتأمل وقد مثل المناطق له مثال وهو قولهم ومثال مستحيل النظري كون العالية من تعالى الله عن ذلك وهذا طبعا كلام خطأ وهذا مثال ليس صحيح والدليل على هذا ان بعض المتكلمين كالكرمية والكرمية طائفة من العلماء الكلام المثبتة القائلين بأن الله تعالى جسم تعالى الله عن قولهم ولكنهم من أقوى خصوم الأشارة قد قائموا الله تعالى جسم وأثبتوا هذا بأدلة عقلية كثيرة فقول المناطقة أن الذات العلية كوروها جسم هذا من المحال أمرضري هذا خلام لا نقبله لأن معنى أن الجسم كما قال شيخ سامي ثيمية لفض يتضمن حقا وباطلا فقبل أن نثبت لله أو ننفيه عنه نتبين معناه لأن الأشعر والمتزل يقولون لنا الله ليس بجسم فإن لهم معهم صدقتم قالوا طيب إذا كان الله ليس بجسم فما تكون به الصفات لا تكون إلا بجسم الرحمة والنزول واليد والرجل والوجه وهذه الصفات لا تقوم إلا بجسم وأنتم وافقتمون أن الله ليس بجسم فينبغي أن توافقون على لازم ذلك وهو نفي هذه الصفات عن الناس لذلك لا نوافق الأشعار والمعتزلة على نفي الجسمي على الله طيب ويقول الكرمية الله جسم فإن لهم نعم اخذونا إلى ما ترتب على ذلك عنده هو أنه إذا كان جسما سبحانه وتعالى فإن الصفات الثابتة له تكون مشابهة للصفات الثابتة للمخلوقات أنه جسم والمخلوقات جسم فيأخذونا إلى التشبيه فلا نوافق الكرمية على الإثبات ولا نوافق الأشاعر على النفل ونقول هذا لفظ لم يرد به الكتاب والسنة فلا نقبل إطلاقه على الله عز وجل ولكن أنتم إن أطلقتموه على الله لكم ماذا تعنينا بالجسم فإن عنيتم به معنى صحيحا أثبتنا المعنى الصحيح بعبارة سنية سلفية وإن قصدتم معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى ثاني ثاني نقول للمعتزلة والأشعرة أنتم تنفون عن الله الجسمية تقولون الله ليس بجسم ماذا تعنون بالجسم إن عنو بنفي الجسمية عن الله معنى صحيحا نوافقهم على نفي المعنى أن بنفي عن الله معنى صحيح نوافقهم على هذا المعنى الصحيح ولكننا نعبر عنه بأغراض سلفية سنية خلاص وإن عنو بنفي الجسمية عن الله معنى فاسدا نرد اللفظ ونرد المعنى جميعا أما إن عنوا معنى صحيحا نقبل المعنى ونعبره عنه بحبارة سلفية ونرد اللفظ الذي عنوا به هذا المعنى لكونه لم يرد في كتابه وصلنا وكلامه سلف الأمة خلاص فقول المؤلف من المستحيل النظري أو قول المناطق من المستحيل النظري كون الذات العلية تقصرون الله عز وجل من أي جسما تعالى الله عن ذلك نقول لهم ماذا تعانون بنفي الجسمي عن الله إن عنيتم معنا صحيحا نقول نوافقكم على هذا المعنى ولكن نثبته بلفظ سلفي سني ونرد اللفظ الذي أحدثتموه وهو مخضم لمعنى داخل وإن عنيتم به معنا فاسدا فإننا نرد اللفظ والمعنى جميعا بارك الله فيكم وهذا سيرد معنى كثيراً وانتبه بقاعدة حقيقة مهمة ذكرها شيخ الإسلام كثيراً في عدة مواضع من كتبه أن هؤلاء القوم يأخذون الألفاب السنية السلفية الصحيحة يثبتونها نفظاً وأما ما تدل عليه من المعنى فلا يثبتون فالأشخاص يقولون لك الله يرد وهذه عبارة سلفية عبارة سنية أجمع عليها علماء أهل السنة بل الإمام أحمد كفر من أنكر رؤية الله عز وجل لأن العلماء قالوا كل موجود يرى فما لا يمكن أن يرى هو المعدوم فنفي الرؤية نفياً مطلقاً بمعنى أن الله من المحال أن يرى يستحيل أن يرى فهذا وصفه بالعدم يعني هذا تشبيه له بالمعلومة أو هذا في الحقيقة يقول إلى كونه عدماً كما قالوا كما قال غير واحد من أئمة السلف قال أنا ضربت الجهنية قوله بيلتهي على أنه ليس في السماء رب يعني حقيقة قول الجهمية هو تعطيل الرب عز وجل عن وجوده أصلا لا عن صفاته بل تعطيله عن وجوده كما قال أئمة السلف أن المعطلة هم الجهنية يعبدون عدما لا يعبدون شيئا المهم بارك الله فيكم هم أي الأشاعر يقولون لك الله يرى نقول هذا طيب وهذه عبارة سنية وهذا كلام السلف ولكن ما هي الرؤيا التي تقصدونها؟ شوف هذا ما يقوله شيخ التميم هم يثبتون العبارات السلفية فيوافقهم أهل السنة في الظاهر ولكن حقيقة مذاهبهم وما يعنون ينفي ما أثبته أهل السنة فهم يقولون الله يرضى طيب أهل السنة يقولون الله عز وجل يرضى طيب هذا جميل طيب إيش معنى الرؤيا عندهم؟ يقولون الله يرى لا في جهة الله يرى لا في جهة ونفي أو القول بأن الله يرى لا في جهة هذا قول متناقض في نفسه كما بين هذا المتكلمون أنفسه والمعتزل من أكثر الناس تشنيعا على الأشعر في هذا القول والأمر الثاني كما يقول شخص أстьا أن هذا القول في نفسه متناقض والأمر الثاني أنه في هذا ينفي الرؤية وينفي وجود الله أصلا كمان فشوف هو يوافقك في اللفظ ولكن يخالفك في المعنى أثبت اللفظ ولكن نفى المعنى الذي أثبته أنت باللفظ فانتبه لهذا الأمر وارد الله فيك فهؤلاء القوم ألفاظهم على على مرتبتين مرتبة لم ترد في الكتاب والسنة فلابد أن تستفصل عن معناها تندلت على معنى حق قبلنا المعنى وعبرنا عنه بالعبارة السلفية ورددنا هذا اللفظ المحدث وإن دلت على معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا الحالة الثانية من الألفاظ التي يتكلم بها هؤلاء القوم هي ألفاظ سنية سلفية وردت في الكتاب والسنة على لسان السلف فإذا تكلموا بها نسألهم ماذا تقصدون بهذا اللفظ فإن قصدوا به المعنى الصحيح الذي يقصده السلف فهذا خير وقد وافقون فيها أما إن قصدوا معنى فاسدا وهذا كثير في عباراتهم فإننا نثبت اللفظ السلفي السني بالمعنى الصحيح ونبطل المعنى الفاسد الذي فسروا به الفاظ الكتاب والسنة ومسألة الرؤية دليل على ذلك بارك الله فيكم فإذن قول المؤلف ومثال المستحيل الضروري مثال المستحيل النظري كون الذات العليا من تعالى الله وجل نقول لهم ماذا تعنون بالجسم الذي تنفونه عن الله نستفصلهم وطبعا معروف ماذا يعني الأشعار بالجسم وهم في فيهم الجسمية عن الله عز وجل شوف يقول شيخ سامتايمية ينفون حقا وباطلا هم ينفون الجسمية عن الله ينفون حقا وباطلا فمن الحق من الباطل الذي ينفونه عن الله ينفون عنه وشباهته للأجسام أو مشابهته لخلقه يعني ينفون الجسمية وينفون بها أي بنفي الجسمية مشابهة الله عز وجل لخلقه في ذاته وصفاته هذا معنى حق ولكن مع إثبات هذا المعنى الحق ينفون عن الله عز وجل كثيرا من الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم الجسمية كالنزول والمجيء <تصفيق> واليد والرجل القدم حتى يضع فيها الجبار قدمه يوم يكشف عن ساق ينفون هذه الصفات بحجة أنها تستلزم الجسمية فنوافقهم في نفي المعنى الباطل وهو مشادهة الله عز وجل لخلقه ولا نوافقهم في نفي المعنى الحق وهو الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة فإذا لا نرد هذا اللفظ لا نوافقهم عليه ونقبل ما تضمنه من معنى حق ونرد ما تضمنه من معنى باطل هذا هو مذهب السلف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وفي هذا القدر الكفاية وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ مع المؤلف في قوله أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نص الآيات وهذا أول كلام المتكلمين في العقيدة هذا بداية كلام المتكلمين في العقيدة فهذا أول جزء العقيدة فالمؤلف أعطانا يعني نستطيع أن نقول فكرة مبسطة عن المنطق وعن ما بني عليه علم المنطق ثم استخدم هذه الفكرة المبسطة أو هذا الكلام اليسير في المنطق وسيدخل به إلى العقيدة ليبني ما عنده من مسائل المعتقد على هذا المنطق الذي عثرك عنه نستطيع أن نقول فكرة يسيرة بسيطة يبني عليه مسائل علم المعتقد وهذه المسألة هي مسألة أول واجب على الإمام معرفة الله عز وجل الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله ذكر في رسالته ثلاثة الأصول. أن أول واجب على العبد معرفة الله فهل معرفة الله عند أهل السنة والجماعة هي معرفة الله عند المتكلمين فكلاهما أهل السنة والمتكلمون يوجبون على العبد معرفة الله يجعلون هذا أول واجب عليه طيب إذن توافق في اللفظ ولكن هل توافق في المعنى والمهم طبعا هو المعنى المعنى يعني التوافق في المعنى أهم من التوافق في اللفظ حتى أن الشيخ له كلام في هذا طيب جداً. أذكره لكم إن شاء الله في لقاء الأسوة. القادم بإذن الله الأسوة. بعد القادم بإذن الله تعالى. ونبدأ عرض أراء المتكلمين العقدية ومناقشتها بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة. ونبين منهج أهل السنة ومنهجهم. ونبين بفضل الله عز وجل سلامة منهج أهل السنة. وموافقته للعقل بعد استناده على أدلة الشرع ونبين أن منهج المتكلمين لما خالف أدلة الشرع لم يوافق أدلة العقل بفضل الله عز وجل فكانت السلامة عقلا وشرعا لمنهج السلف والبطلان وإن شئت فقل المخالفة لأدلة الشرع والعقل لمنهج المتكلمين هذا من نعمة الله تعالى على أهل السنة من فضل الله عز وجل علينا ولا أنسى في هذه الليلة أن أذكر الشيخ العلامة وبيد الجابري رحمه الله الذي توفى الله عز وجل اليوم وأذكر لكم أنه من علماء أهل السنة وأدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلحقهم الصالحين والنبيين والصديقين والشهداء وأن يحسن الله عز وجل عاقبته في آخرته وأن يغفر الله تبارك وتعالى له وأن يغفر لنا وأن يلحقنا به وبيعلمة الإسلام على السنة وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك العبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته